This is the Let's yes. وشي زين آه لا For you يوبنير كاتب ولا من المزوية. فخرج على قومه من المعراب فأنحر إليهم أن تسبحوا غفرة You. Mm -hmm. Yeah, yeah, yeah. وَتَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ ولم يكن الْمُنكَرِ وَتَصَدَّقُونَ وسلام تَقُولُوا وسلام عليه يوم يمت ويوم يموت ويوم يرعى سحيا جلالك كان شوقي والسلام على ديالة. واضكر في الكتاب مريم إذ تبهت من مكانا جوكريا <تصفيق> gather Thank <laughs> And in my O my Thank